السماع للأب قارئ مي يخرج الحي من الميت و مي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و مي يدبر الأمر فسيقولن الله فقل الأ فلا تستقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون